قيم اللي يذر بأسا شديدا من الذين هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثين فيه أبدوا ويذر الذين قالوا كخد الله ولدا ما له به من علمه ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا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 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَالِ مَا لَبِثُوا أَمَدًا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إله لن ندع ومن دونه لقد قلنا إذا شططا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 فليظهر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه ول يتلطف ول يتلطف ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إيه إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبداً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 اتلكفر ان اعددنا للظالمين نار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليشوي الوجوه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 وِاسْتَبْرَقَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَصَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا كان لهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منكما لا أنا أكثر منكما لا وأعز نفرام ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منطلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو لا إذ دخلت جنّتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لن ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 وأدوم وخير عقبا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 ان لم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما من عن الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 واذ قال موسى لفتاه هنا ادرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما نسي حوتهما فاتقد سيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت فإنني نسيت الحوت وما أنسيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا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 أبوهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صارحا فأراد ربك أي يبلغ شدهما فأراد ربك أي يبلغا شدهما ويستخرشان سهما رحمة مرّب وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صدراء.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 وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا kalau aman yang zalim, fasaufan menghukumnya, lalu dia kembali kepada Tuhan-Nya, dan Dia menghukumnya dengan hukuman yang ringan. Dan kalau yang beriman dan berperkara yang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 قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجنا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردم اتوني زبر الحديد حتى اذا وَبَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفخوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قُلْ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وكان وعد ربي, وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ اِن عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا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 كالذين كفروا بايات ربيهم ولقائه ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا